مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعلاه وحففناهما, وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت كلها ولم تظلم منه شيئا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 هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أو تمن بالذي خلقك أكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه أكثرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سوىك رجلا لكن هو والله ربي ولا أشرك بربي لكنه والله ربي ولا اشرك بربي احدا ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء كَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ ويرسل عَلَيْهَا حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أفق فيها على أنفق فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويق لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فِئَةٌ ينصرونه من دون الله وما كان من هُنَالِكَ هناك لِلَّهِ لله الحق هو خير ثوابا وخير عقباً أضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلنا كما من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلَط به فأصبح هشيمة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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا ويوم يسير الجبال تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً وعرفوا على, على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم لقد جئتونا أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون لاتنام ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا احصاها ووجدوا ما حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ربك أحداً وإذ قرنا للملائكة تسجدوا لأدم فسجدوا, فسجدوا إلا إبراهيم كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه أولياء من دوني فَتَتَخِذُ لَهُ وَدُرِيَّتَهُ أُوْرِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِأَسَلِفَ الظَّالِمِينَ فَدَلَىٰ